ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا 111. واسألوا الله من فضله 112. إن أن الله كان بكل شيء عليما